117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم 119. فرض الله لكم تحلة أيمانكم 112. والله مولاكم وهو العليم الحكيم 113. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض لَمَّا نَبَّأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ العَلِيمُ الخَبِيرُ إِن تُبْ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير اسره ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا 117. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا 118. يا أيها الذين مَن قُومٌ أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ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 129. ويأتوبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 نور مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امرات في العون اذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من في وعمله ونجني من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 وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ صَرَفَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ